بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة